ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما يحسب دراك ما الحطمة نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة